قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ لا ما أنهيكم عنه إن إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنير